وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسْتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإِخْوَةُ المؤمنون مع الدرس الثامن والثلاثين من دروس أسماء الله الحسنى والاسم اليوم هو الخبير والخبير اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ولا يخفى عنكم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكمال الله جل جلاله كمال مطلق بينما كمال الإنسان كمال نسري كمال الله كمال مطلق فعدله مطلق ورحمته مطلقة وقدرته مطلقة وعلمه مطلق أيها الإخوة الخبير صرفيا أي وزنه على وزن فعيل من معاني فعيل مفعل خبير مخبر ويراد أنه متكلم وأن القرآن كلام الله عز وجل المعنى الآخر الخبير هو الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء وهو العالم بكنه كل شيء مطلع على حقيقة كل شيء العليم بدقائق الأمور لا تخفى عليه خافية يعلم الداء والدواء يعني العلم المطلق العلم بظاهر الأشياء وبواطنها بشكلها وحقيقتها بجلائلها ودقائقها بما ظهر منها وبما خفي منها بما تراه عينك وبما لا تراه عينك الإمام الغزالي يقول الخبير هو الذي لا تغرب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا بعلمه وقيل الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا تتحرك حركة ولا, ولا تسكن ولا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة في السماوات والأرض أو إلا ويعلم مستقرها ومستودعها لكن قد يسأل سائل أليت هذا هو العليم هذا كله يمكن أن يكون شرحا باسم العليم فما لنا نتحدث عن هذا الاسم بما يشبه اسم العليم لحقيقة العلماء فرقوا بين العليم والخبير فالخبير يفيد معنى العليم ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير لذلك اسم الخبير هو عليم ومع العلم شيء آخر سوف أوضح عن طريق الأمثلة الفرق الدقيق بين العليم والخبير ولكن لأدع لآيات القرآن الكريم التي ورد فيها اسم الخبير أن تكون أساسا لهذا الدرس ورد اسم الخبير في القرآن الكريم أكثر من أربعين مرة فقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربفن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير بما تعملون خبير يعني مثلا لو أن إنسانا أمسك هذا الكأس ونقله إلى هذا المكان أنتم جميعا رأيتم أنني نقلته من مكان إلى آخر هذا هو العلم ولكن لماذا نقلته ما الدوافع التي حملتني على أنقله على أن أنقله ما الخواطر التي خطرت على مخيلتي حين نقلته ولماذا نقلته وماذا أبتغي من نقله وما الباعث على نقله أن تعلم أنه انتقل من مكان إلى آخر هذا علم أما الخبير إذا قال الله عز وجل والله بما تعملون خبير يعني يمكن أن تعمل عملا لا يشك أحد من الخلق أنه عمل طيب وتكون النية ليست طيبة فالله خبير بما تعمل قد تدعي شيئا وأنت على خلافك قد تريد شيئا في الظاهر وفي الباطن لا تريده قد ترحب وأنت تبغض وقد تغضب وأنت تحب حقيقة العمل بواعث العمل مؤدى العمل غاية العمل الخبير يعلم ذلك لذلك الخبرة العلم بدقائق الأمور ببواطنها ببواعثها بأهدافها البعيدة بما يخامر يخامل فاعلها من مشاعر آية ثانية فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير من باب الطرفة أيام أهل الدنيا سأتي صديقة زوجته وتجلس مع زوجته يقول الزوج تعالوا إلى هنا هنا الغرفة دافئة برد هناك ترى هذا الذي ذكره هو هي الحقيقة لعله أراد شيئا آخر غير هذا الذي ذكره فالله عز وجل خبير العمل بحجمه بتفاصيله بمواعثه بأهدافه بأبعاده بمقاصده البعيدة بخلفياته بملابساته بدقائقه بجلائله بتفصيلاته بجزئياته الله عز وجل هو الخبير بما تعملون خبير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون أنت قد تجد أن إنسانا يعمل عملا طيبا وربما ساق الله له بعض المصائب قد تقول أنت بالتعبير الدارج ما بيستاهل أنت لست خبيرا الله هو الخبير ما ساق له هذا الشيء إلا لحكمة بالغة بالغة ما ساق له هذا الشيء إلا رحمة به فلذلك والله بما تعملون خبير طبيب من حقه أن يعالج المرأة ومن حقه أن يرى من جسمها موضع الداء ولكن لو أن بصره نقله إلى مكان آخر لا تشكو منه هل في الأرض كلها جهة تكشف خيانة بصره لا إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني هذه المصيبة التي أرسلها الله عز وجل لا تحزنوا على ما فاتكم حينما جاءت ولا تفرحوا بما آتاكم والله نعم لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون خبرة الله بعملكم اختبطت أن يسوق لكم هذه المصيبة يعني مثلا أنت لا تعلم أن زيدا من الناس الآن إنسان صالح صالح جدا من بيته إلى مسجده مع أولاده، مع زوجته، مع الحق، مع المؤمنين لكن هذا الإنسان لو جاءه المئة مليون ماذا سيفعل بها؟ هل يحمله هذا المبلغ على معصية الله؟ على التفلف من منهج الله؟ على أن يتجه اتجاها لا يرضي الله؟ هل يجعله هذا المبلغ يتيه على العباد؟ أم يزيده محبة لله وتواضعا؟ أنا لا أعلم وأنت لا تعلم لكن الله يعلم والله خبير بما تعملون علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أفسد عليه دينه وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإذا أفكرته أفسدت عليه دينه من, من يعلم حقيقة النفس مرة كنت في طريقي وجدت جدارا منهارا وكنت قد علمت أو أعرف أنه في اليوم الماضي في اليوم السابق هبت عاطفة هوجاء بلغت سرعتها مئة وثمانين كيلومتر في الساعة. فهل الذي بنى الجدار هل يعرف على أي سرعة يقع الجدار؟ لا يعرف. نحن إذا أردنا أن نعرف لا بد من التجارب بعض المعامل من أجل أن تعرف مقاومة الآلات تضعها في ظروف صعبة جدا مركبة تنطلق بسرعة مئة كيلومتر وأمامها جدار من الإسمنتي المسلح طبعا ربما يحتالون على أن تنطلق من دون سائق ترتفن بهذا الجدار يرون هذا المعدن هذا الهيكل على سرعة مئة كيلومتر ماذا فعل بها هذا الصدم الشديد إلى أي مكان وصل الصدم يبنون على هذه التجربة خبرتهم أما إنسان صنع هيكل مركبة وغلفها وهيئها لا يعلم ما لو اصطدمت بجدار إلى أي مكان يصل تأثير هذا الجدار لا نعلم إلا بالتجربة لذلك قالوا خبرة الله قديمة وخبرة الإنسان مكتسبة دليل هناك دليل صارخ خلق الإنسان هل طرأ عليه أي تعديل منذ أن خلقه الله على البشر في العصور المعاصرة والتي قبلها والتي قبلها في العصور الإسلامية ما قبل الإسلام في العهود التي جاءت قبل الإسلام بكثير عهد سيدنا عيسى قبل سيدنا عيسى سيدنا موسى قبل ستة آلاف عام إلى الفراعنة هل ترى على الإنسان تعديل؟ انظر إلى سيارة صنعت في عام ألف وتسعمائة فقط ترى بينها وبين المركبة التي صنعت حديثا في عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين بونا شاسعا غير معقول أنا قرأت أن القطار الأول الذي صنع الذي صنعه واخترعه وسيره أنزم أن يجعل إنسانا يمشي أمامه ليحذر الناس منه كم سرعته إذا؟ على صاحب القطار أن يعين موظفا يمشي أمام القطار ليبعد الناس عنه والقطار الآن يمشي بسرعة 360 كم بالساعة وهناك تطويرات أسرع فالإنسان خبرته تتنامى، خبرته مكتسبة خبرته حادثة بينما خبرة الله عز وجل قديمة بدليل أن كل شيء خلقه الله خلقه في أبدع صورة وفي أكمل حال صنع الله الذي أثقن كل شيء مرة كنت عند أحد إخوتنا الكرام الذين يعملون في إصلاح السيارة رأيت عنده قطعة ميكانيكية من سيارة ملقاة على الأرض قلت ما قصة هذه القطعة قال جاءت وجبة مركبات هذه القطعة بعد عشر آلاف كم تكسر في المكان فيها منطقة ضعف الذي صمم هذه الآلة ما يتخيل أن هذا المكان ضعيف على التحميل وبذل الجهد يتصدع قال لي كل السيارات التي استوردناها من هذا المكان بفضع وبدلنا فعلمت أن كل تعديل يطرأ على مركبه أو على آلة دليل نقص في الخبرة النقص في الخبرة تلافيناه في الأسبوع في في العام القادم إذا التطويرات التي تطرأ على فلعة الإنسان دليل على أن خبرته ناقصة وخبرته مكتسبة وخبرته حديثة حادثة وخلق الله عز وجل الذي جعله في أبدع نظام وفي أكمل صورة هذا الخلق الكامل الذي كان كاملا ولم يزل كاملا وسيبقى كاملا هذا الخلق الكامل دليلا على أن خبرة الله قديم يعني حليب الأم ليس فيه حديد. والحديد معدن أساسي جدا في خضاب الدم وفي تكوين الدم وحليب الأم ليس فيه حديد لو فحصنا تحال وليد رضيع نجد أن فيه كمية حديد تكفي الوليد عامين إلى أن يأكل الغذاء المتنوع. في خ... من فعل هذا الخبير؟ طيب لماذا جعل ثقب بين الأذين والأذين في القلب؟ كشفه العالم بوتال. هذا الثقب ما دامت ما دام الطفل في بطن أمه ليس هناك هواء ولا تنفس والرئة معطلة. لذلك ينتقل الدم بدل أن يدور إلى الرئة ويعود إلى الأذين ينتقل من أذين إلى أذين حينما يولد الطفل هكذا قرأت وسمعت وسألت قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب عندئذ تنتقل الدورة من الأذين إلى الأذين فتصبح من الأذين إلى الرئة، إلى البطين، صنعة الخبير. طيب، لماذا لا نجد في أظافرنا أعصاب حس، ولا في شعورنا؟ لو أن في الأظافر والأشعاع أعصاب حس، لاحتجنا إلى المستشفى حين تقليم أظافرنا وحلق شعورنا. نحتاج إلى تخدير، إلى غرفة العمليات، إلى أين أن ذاهب يا فلان؟ والله إلى المستشفى. لماذا؟ لأحلق شعري الخبير ما جعل أعصاب حس في الأضافر ولا في الشعور لكنه جعل أعصاب حس في العظام لأن العظم إذا كسر وعصب الحس تألم أشد الألم لذلك عندئذ يدعو من كسرت رجله رجله على حالها وهذا أربعة أخماس العلاج يعني إذا دققت في خلق الإنسان وفي خلق طعامه وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات لو رأيت العجب العجاب لو أن فلاحا ترك شجرة بلا, بلا شقية ما الذي يحصل؟ تستهلك ماء الأوراق ثم ماء الأغصام ثم ماء الفروع ثم ماء الجزع ثم ماء الجزور وآخر ماء تستهلكه الماء الذي في نهاية الجزم. لو أن الشجرة إذا عطشت استهلكت ماء الجزور لماتت الأشجار كلها إذا امتنعنا عن سقياها مرة واحدة من جعل الدور معافف خبير لماذا الماء ينكمش إذا بردنا أما إذا وصل إلى درجة زائد أربعة يزداد حجمه هذه الظاهرة لولاها لما كانت حياة على سطح الأرض من فعل الخبير قال تعالى ولا يجر منك شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدل هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيام الإنسان حينما يعدل مع الكافر يقربه إلى الله ويقربه إلى الإيمان أما حينما تعدل مع الكافر الله خبير بهذا العمل يا ترى تفعل هذا ابتغاء مرضات الله أم خوفا منه من يكشف إنك إن أديت الحق إلى صاحبه إنك إن أحسنت إلى كافر من يكشف ما إذا كان هذا الإحسان صادرا عن خوف أو عن ابتغاء مرضات الله الله عز وجل ولا يجرمنكم سنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وفي آية أخرى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الحكيم الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو النصيف الخبير يعني لو احتال طبيب أثنانٍ على قلع سن طفل مهما احتال ومهما تلطف ومهما داعب الطفل ومهما هون على أهله قلع سنه لا بد من أن يشعر بالألم إما بألم حقنة المخدر أو بألم قلع الدرس مباشرة لكن الله الخبير إذا أراد أن يبدل أسنان الطفل الصغير هل يتألم هذا الطفل؟ إطلاقا كيف يذوب سن شيئا فشيئا فشيئا ثم يجده مع لقمته الطفل هذا نزع سن من قبل الخبير أما نحن لو أردنا أن نخدر هذا الطفل لا بد من وخزتين في النيرة لا بد من أن يصرخ مهما تحايلنا على أن نزعجه لكن الخبير لا تشعر إلا والسن أصبح في ثمه يقول لأمه هذا سني ويقول الله عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ورد اسم الخبير في أربعين آية في كتاب الله والخبير هو الذي يعلم البواعث يعلم الخواطر يعلم الخلفيات يعلم الملابسات يعلم حقيقة كل شيء يعلم الاحتمالات نحن كبشر لا نعرف حقائق الأشياء إلا بالتجارب أساسا علمنا كله أساسه التجارب حتى إذا أردنا اختراع دواء نزرع الجراثيم ونعطي هذا الدواء في هذه المزرعة فإذا قضى عليها نقول دواء فعال إن لم يقضي عليها نحكم بعدم فعاليته أما هل إن هناك إنسان يعلم من دون تجربة من دون تجربة سابقة خصائص هذا الدواء هذا فوق طاقة البشر يجب أن تعلم علم اليقين أن كل علم البشر أساسه التجربة إن كل علم البشر على الإطلاق أساسه التجربة لذلك سموه العلم التجريبي لكن, لكن علم الله وخبرته لا يفتقران إلى التجربة أنت لا تعلم أوضح مثل الدواء نصنع الدواء ونجربه على الفئران فإن فعل فعلا إيجابيا نقول دواء جيد وإن بقي الجرثوم يسرح ويمرح نقول الدواء سيء، لكن في إنسان بالأرض بإمكانه أن يحكم على فعالية الدواء من دون تجريب لا يستطيع ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماءا فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير يعني لاحظت عدة مرات جاء اسم الخبير مع اللطيف معنى ذلك هناك علاقة بين الخبرة وبين اللطف. طيب. آية أخرى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروزهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في إنسان بغض بصر وهو بين المؤمنين. ليشعرهم أنه ورع مثلهم أما إذا كان منفردان يبحلق ويمد نظره إلى الحرام إذا غضب صره وهو بين المؤمنين لا خوف من الله ولا تقربا إليه ولكن ليركز أو ليثبت قدمه بينهم وليشعرهم أنه ورع مثلهم هو غض بصره ورأيته غض بصره ما الذي يشعرك أن هذا الغض في إخلاص أو في رياء لا أحد يعلم إلا الله والله بما تعملون خبير قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الآن بعض التطبيقات العملية لاسم الخبير يعني إذا علمت أن الله يعلم خبير بسرك وجهرك وسريرتك وعلانيتك وخلوتك وجلوتك وبواعفك وخواطرك ومقاصدك وخلفياتك والتي والمؤد الذي تبتغيه من عملك إذا إقنت أن الله خبير وأنك في قبضته ما هي التطبيقات العملية لهذا الاسم أنت مقشوف أمامه لا تخفى على الله منك خافية على نيتك كسرك جهرك كسرك إذا أيقنت أن الله يعلم وهو خبير بمؤذى عملك والبواعث لا شك أنك تستقيم على أمره أول ثمر من ثمار الإيمان باسم الخبير أن تستقيم على أمره وأن تخافه ولا تخشى معه أحداً آخر لذلك يقول القصيري من أذب المؤمن مع اسم الخبير من أذب المؤمن مع اسم الخبير أنه من عرف أن الله خبير بأحواله وأقواله وأعماله كان مختزنا في أقواله وأعماله واثقا بجميع اختياره واثقا أن ما قسم إليه لا يفوت وما لم يقسم له لا يدركه أول ثمرة الاستقامة والرضا والاستسلام من أدرك وعلم اسم الخبير يرى جميع الحوادث من الله سبحانه وتعالى فتهون عليه الأمور بخلاف من يضيف بعض الحوادث إلى الحق وبعضها إلى الخلق إذا أقنت من اسم الخبير، رأيت الله وحده هو الفعال رأيت الأمر وحده بيده، رأيت الأمر كله بيده. الآن إذا عرف العبد أن الله مطلع على سرّه، عليم بخفي أمره، مطلع على ما في صدره، يكتفي برفع همته إليه. واستحضار حاجته في قلبه من غير أن ينطق بلسانه. هين فكر دقيقة جدا. يعني أنت تعلم علم اليقين أن الله مطلع على قلبك. لذلك قد تنادي ربك نداءا خفيا كما فعل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا. أما في هناك أناس يجهرون بالدعاء ويرفعون الصوت بالدعاء. وكأنهم يناجون بعيدا لذلك المؤمن إذا عرف اسم الخبير ناجاه في سره وسأله في سره ودعاه في سره ولم يحتج إلى أن يرفع عقيرته بالدعاء ألك من الله حاجة يا إبراهيم ألك حاجة يا إبراهيم قبل أن يلقى في النار قال منك؟ قال لا من الله قال علمه بحالي يغني عن سؤالي إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى بعضهم ينصح المؤمنين أنه من كانت له حاجة إلى الله فليقرأ قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله خبير الآن في معنى آخر للخبير أنت في حركتك في الحياة الدنيا تتحرك لك أهداف وهناك وسائل هناك وسائل سمح بها الشرع لكسب المال هناك وسائل غير مشروعة قد يبدو لك أن هذه الوسائل التي لم ترد في الفقه أسرع نتائجها أضمن هدفها أكبر وقد تتوهم أن الطريق الذي رسمه الله لك طريق طويل وطريق هذيل فيقبل مثل هذا الإنسان الجاهل على وسيلة لم ترد في الشرع من أجل كسب المال يفاجأ بتلف ماله يفاجأ بقصده لماذا يا رب أن الله عز وجل هو الخبير من أجل أن تصل إلى دخل وفير أنت بحاجة إلى تطبيق منهج الله فالنجاح ليس بالذكاء بل بالتوفيق والتوفيق بالطاعة لذلك مهما بدا لك أن هناك وسيلة أسرع لتحقيق أهدافك من الوسيلة التي شرعها الله في القرآن الكريم فأنت واهم إن الله خبير طيب لو أردت أن تنغيس في الملذات تشقى إن الله الخبير أخبرك أن سعادتك بالإقبال على الله وسعادتك بالاستسلام لأمر الله وسعادتك بطاعة الله لذلك كل إنسان يتبع الخبير يسعد وكل إنسان يتبع الجاهل يشقى ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطة أخواننا الكرام بكسب المال في الزواج في أي تصرف مالي أو اجتماعي أو حركي أي تصرف حينما تسلك منهج الله تقطف السمار اليانع وحينما تحيد عن منهج الله تندم أشد الندم لأنك ابتعدت عن كلام الخبير لذلك الشيء الذي تعرفونه جميعا لو أنك اشتريت آلة غالية الثمن عظيمة النفع معقدة التركيب هذه الآلة بالبداهة بالفطرة من دون تعليم من دون توجيه تعتقد اعتقادا جازما أن الذي صنعها هو وحده الخبير بطريقة التشغيل وطريقة الصيانة لذلك في شأن الآلات المعقدة أصحابها يسألون عن التعليمات كتيب التعليمات طيب إذا كان هذا إذا كان هذا شأنك مع آلة غالية الثمن فكيف شأنك مع نفسك أنت آل معقد جدا في نفس في روح، في جسد، في نوازع، في شهوات، في ميول، في حاجات في حاجات فكرية، وحاجات جسمية، وحاجات نفسية، وحاجات اجتماعية وفي شهوات، وفي نوازع، وغرائز، وطموحات، وقيم، وأفكار، ومبادئ هذا الكل المعقد أليس لهذه النفس منهجاً أو منهجاً تثير عليه؟ إنه منهج الذي خلق الإنسان. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تكلم عن حظ العبد من اسم الخبير. هذا موضوع ثالث طبعا درس يسير وفق النسق التالي: التعريف باسم الخبير، التطبيقات العملية لاسم الخبير، لكن حظ العبد من اسم الخبير. قال يجب أن يكون العبد خبيرا بأحواله، خبيرا بإيمانه، خبيرا بمشاعره، خبيرا بأحوال قلبه، خبيرا بالخفايا التي يتصف بها قلبه، خبيرا بإخلاصه، خبيرا باستقامته. يعني أنت أقرب شيء لك جسمك ونفسك فلا بد من أن تكون خبيرا بقلبك هل هذه الخواطر التي تأتيك من نفسك أم من الشيطان هذه الأفكار وساوس أم إلهامات هذا العمل باعثه الإخلاص أم الرياء ينبغي أن تكون خبيرا بأحوالك خبير بنفسك خبير بقلبك خبير بعملك خبير بتسبك للمال خبير بإنفاق المال فاسم الخبير يقتضي أن تكون أنت خبيرا خبيرا بما أنت عليه لأنه أول حركة نحو حل المشكلة أن تعرفها أنها مشكلة ثم أن تحددها يعني أنت لا تترك عملا إلا إذا كان ذنبا فقبل أن تترك الذنوب ينبغي أن تعلم ما الذنوب لذلك أول خطوة نحو إصلاح النفس أن تعرفها أن تعرف حقيقتها أن تنخدع بها لازلنا مع الإمام الغزالي في الحديث عن حظ العبد من اسم الخبير قال يجب أن يكون العبد خبيرا بما يجري في عالمه وعالمه هو قلبه وبذنه والخفايا التي يتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار الإخلاص مع الإفلاس ولا يعرف ذلك إلا صاحب خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبيتها فحاذرها وتشمر لمعاداتها فذلك العبد جذير بأن يسمى بين العباد خبيرا لذلك من عرف أن الله خبير كان بزمام التقوى مشدودا وعن طريق المنى مصدودا وقال أحدهم من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا فقر فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة وقال بعض العلماء لا ينال الحظ الأوفرة من هذا الاسم الشريف الخبير إلا من كان خبيرا بدسائس نفسه بصيرا بخدائع حسه يعرف الفرق بين خطرات الشيطان وإلهامات الملك بصيرا بإلهامات الرحمن ووساوس الشيطان وبعض العلماء لهم دعاء يتعلق باسم الخبير يقول هذا العالم الجليل إلهي أنت الخبير بالدقائق والبصائر المطلع على السرائر الناظر إلى الضمائر تجلى لي بنور اسمك الخبير بلا حول مني ولا تدبير حتى أكون خبيرا بالأمور الغائبة عن الجفال وأنجو من الشرك الخفي وما هو أخطى في الأقوال والأعمال ويتجلى لي مولاي الخبير نعم المولى ونعم النصير لذلك الآية الكريم يعلم السر وأخطى خبرته من لوازمها أنه يعلم ما خفي عنك ما خفي أنت عن عنك أنت أيها الإخوة هذا الاسم له تطبيقاني أساسيا الأول أن تعلم أنك مكشوف أمام الله لا تخفى على الله منك خافية والشيء الثاني أن تكون أنت خبيرا بأحوالك وخواطرك وقلبك وإيمانك ووساوسك وإلهامات الملائكة أنت خبير وأن تعلم أنه خبير عندئذ تستفيد من هذا الاسم الجليل والحمد لله رب العالمين